إليه يرد علم الساعة من ثمرات من أكمامها وما ركائي <ترقى> قالوا آذى ما كما من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نُحْرِمَهُ رَحْمَةً مِنَّا نَبَذ من ضِبَّهُ أَمَسْتُونَا يَقُولُ if <laughs>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 4 An Hjeze Ala inهم في مرية من لقاء ربهم Ala inه بكل شيء